da ko ta sant wañu léem Ela na tahaw harafa. Ela na tahaw harafa. Mui punko ay. Mui punko ay. Ela niem. La baikallahum la baik. Ela na tahaw harafa. Ela na إِلَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ إِنَّا عَمِلْنَا وَالنِّعْمَةُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ الله لَا شَرِيكَ اللَّهُمَّ لَا شَرِيكَ لك شريك و هو لا شريك له لا شريك له لا أولوك الحمد ولا يحيي وهو على كل شيء على كل شيء قدير قدير أن أولوك الله الله يعين الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن, الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحيم ملك يوم الدين مالك نعبد وإياك نستعين سراط المستقيم سراط الذين في الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير الضالين عليهم, عليهم. عليهم. ولا باندي. ولا باندي. اللهم صل الله على سيدنا محمد, محمد الفاتح لما والخاتم والغانم لما سبق ناصر الحق ناصر الحق دلوقتي دلوقتي والهادي فراتك للا فراتك للا فراتك وعلى وعلى الى صراطك المستقيم وعلى ال على بدره العظيم, العظيم اللهم إليك, اليك توجهت, توجهت, توجهت وبك, وبك, وبك اعتصمت وعليك, وعليك توكلت اللهم اجعلني ممن تباهي به ملائكتك اليوم, اليوم انك على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له لا يملك وله الحمد يحيي, يحيي ويميت وهو, وهو حي لا يموت قدير اللهم, اللهم, اللهم انك, إنك وفقتني, وفقتني وحملتني على ما تخرتني حتى بلغتني, حتى بلغتني يا نبيك بيتك والوقوف بلا هذا المشعر يا انا ولكن خليلك خليلك اقتداء خيرتك من خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان لكل ضيف قرن ليل و لكل زائر ولكل سائل عطية ولكل راج سوابا ولكل, ولكل <تصفيق> ملتمث لما عندك, عندك جزاء ولكل راغب إليك زرفة ولكل, ولكل متوجه ومن عذابك عزك ولبيتك ربنا العشقنا الحرام يا يا من يملك يا من يملك خوايج السائبين ويعلم ضمائر الكاملين يا من يا, من يا معه رب يدعى يدعى لا اله يرجى ولا صلقه يكون خارق يخشى ولا وزير يوزير ولا حاجب يخشى يا, يا من لا يزداد على السؤال, السؤال إلا الا كرما وجودا وعلى كثرة الحال إلا الا تفضلا وإحسانا يا من بجد يا, يا من الاصوات الأصوات بلغات، بلغات مختلفة، يسألونك الحاجات، الحاجات الدموع بالعمرات والزفرات والزفرات بالدعايات الصين، يا ربي يا أبي منك، لا جهلة. بعده ابدا. يبصر خاتمة. والعزق في العلام. والفرق في الجلة. والفكراني. البلاء البلاي. يا نفياني. احر الدنيا. ووراني التراب. وامتطاع. عني الاحباط. عني الاحباط. يا عزيزك يا وحابك يا ارحم الراحمين اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي واساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الزليل وادعوك مع اخاك الضرور يا من الخطا لك هلقه وذل لك جدته وفعبت لك عناه ورغم لك انفه لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين رب يا <تصفيق> <وغينا> رب <والهدى تصفيق> بالتقوى بالآخرة <بالتقوى تصفيق> <وغبر لنا تصفيق> اللهم اجعل في قلبي في سماعي نور نور وفي بصري نور وفي لساني نور وعن يميني نور وعن يساري نور ومن فائقي نور ومن تحتي نور ومن اماني نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي ونفسي. نورا واعظم لي نورا رب اشرح لي صبري ويستر لي, ستشح سبري. لي امري اللهم اني اسالك الهدى والتقى الحمد الذي نقوله. وخيرا مما نقوله. اللهم اني نسألك مضاياك والجنة. لا اعوذ بك. وانتأبك. والنار. وما فر بيننا من قول او فعل او عمل. اللهم اجعله وحجا مبرورا عمل مغفورا وعملا صالحا مقبولا ربنا اتنا في الدنيا حتى وفي الاخره حتى لدنيا وقنا عذاب النار الهي لا قوه لي على صحتك ولا صبر لي على عذابك ولا غنى لي عن رحمتك ولا, ولا, ولا قوه لي على البلاء ولا طاقه لي على الجهد اعوذ بك اعوذ برباكك من صحتك ومن فجاتي ومن نقمتك لا عملي ولا رجائي يا خير مستغاية يا, يا أجود الموطينة يا من سبقت يا رحمته وظفه يا سيدي ومولاي يا, يا, يا سبتي ورجائي ومعتمدي ومعرفين. اللهم يا من لا, لا يشغلهم يا, يا, يا من سبقت. ومولاي يا شبابي ومولاي ومولاي اللهم ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي ومولاي بفضلك اعمالنا افتحل لقلوغ ربادة سبلنا وحفن في جميع الاحوال اعمالنا يا منغذ الخرقاء ويا منجي الهلكاء يا شاهد كل نجوان يا منتهاء كل شكوان يا قديم الاحسان يا نائم المعروف يا من ناغن بشيء عنه ولا بد بكل شيء منه يا من رزقه كل شيء إليه إليك رفعت أيدي السائلين وامتدت أعناق العابدين نسالك ان تجعلنا في كنفك وجودك وحرصك وعيالك وسترك وامانك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقائي وشماتة العداء وسوء المنظر والمنقلب في الاهل والمال والولدي, والولدي، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا خرجته ولا غائبا الا رددته ولا كرما الا تجدته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كبته ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته ولا خلة إلا تبتها ولا حاجة للحوائش الدنيا والآخرة لك فيها ربا ولنا فيها صلاح. إلا قبلك فإنك تهدى الفقيرة وتجبر الفقيرة وتهني الفقيرة اللهم إنه لا بد لنا من بارك واجعل عندك خزنا مقبولا وذبنا مغفورا وعلمنا موفورا وسعينا مشكورا أصبح وجهي أصبح وبيه أصبح وبيه الفاني, الفاني مستجيلا بوجهك ودفيرا الباقي القيوم للعزة والجبروت اللهم ودفورو. لا يمنعني منك لا أحد إلى أردتني ولا يعطيني أحد إلى حرمتني فلا تحرمني بقله شكري ولا تقررني بقله صبري اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره والقبر خير بيت لامره واجعل ما بعده خيرا لنا منه رب اغفر لي ولوالدي صفري ومقامي بين يديك اللهم أنت السلام ومنت السلام تبارك وتعاليت يا للجلال والإكرام اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك ولن تنفي واعترفت اذا بي فاغذر لي ذنوبي فانه لا يغفر ذنوبه الا انت واهدني لاحسن الاخلاق فلا يهدى لاحسنها الا انت واصرف عني فلا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني فيها فانه لا يصرف عن فيها الا انت لبيت وقعدك والخير كله بيديك واتوب اليك اللهم احييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني الى علمت الوفاة حيري ايرلي واهدني لأرشد امري واجرني من شر نفسي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرني من خزي الدنيا وعذاب الاخره وارحم غربتي في الدنيا ومصرعي عند الموت وحدتي في القبر ومقامي بين يديك اللهم إني أسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الاحب إليك الذي إلا تعيد به عجبت وإن استرحمت به رحمتك وإن استفردت به فرجت أن تعيذني من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأغراض وسائل الأفقام والالام وأسألك فواتح الخير وقواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العليا اللهم اني اسالك فرج قريب وصبرا جميلا ونصر عظيم <تصفيق> شيخ الإسلام في غرب الوسطى ورئيس جمعية عنصار الدين في السنجال أهلاً وفعل <متصفيق> أبيناك الأستاذ برد نبدأ <متصفيق> لقاء <لفعل> في السنجال أنه يوجد رأيكم أهم العقبات التي تواجه الدعوة الإسلامية في السنغال أو قلوة أقول في السنجال بوجه عام في وقت الحبر وما قالوا <المتصفيق> مثلا بذكره بافكار اليقين الى اثر الشيء المثيل للفعله وللحلال المشاهده في سبايله دي اديه جهله دي غادي دينا يقول للمثلين أن الآن نصر اللغة العربية دي في البلاد التي جعلها عني لغة وهذه اللغة بزاد هي اللغة القرآن اللغة الشرحية من عرف هذه اللغة ده. عرف الإسلام عيلا وإن جعلها عني لغة لا يتعطى أن يفترض إسلام حقيقة ومستعمار جلسوا في تلك الأخبار مرة سماعات مئة, مئة سنة أكثر وهم يحرمون تعلموا هذه اللغة لانهم ادركوا حقيقة أن أن الإنسان لا يفتح أن يكون مثل من حقيقة لما زاد غوارها عن عربية و شيء أنه أنه أن في التحقيق الأولاد القرآن أول كل شيء لأن القرآن من حفظه وعرفه النغة العربية ما يفعله دلمه أبداً من دينه وهي الجناد المخدثة أراه فيها الآمنة للتعبادات في الدخوة في هذا العصر الظاهر عصر النبي كنا جناية الجناد المخدثة هو المؤتمر المقبل أرجوه أن يحقف كثيراً من حامل المسلمين بمواجهين الوضع لأن لا ينفعوا إلا وحدتهم الشاملة ويأتوا هدوا وقالوا بأبارة ربهم ونضموا المسلمين صالوا على طريق المستقيم فلا يقول الله تبارك وتعالى انما امرت أن أعبد ورب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرك ان اكون من المسلمين وان أطلق القران رئيس مباري الثلاث كنتي بها صلاة المسلمين الله تبارك وتعالى على يد اسمه النبي صلى الله عليه وسلم ونضمه إلى ستنة المسلمين في حيث وقرر القران وصدق جميع امورهم وهذا السر جميل وكثير من المسلمين وقوله المسلمين ولكن اغباء الاسلام ادركوها من حتى قام سهر رئيس وزراء جنيطاليا وجال في شرق وهي وقال هذا الكتاب وجاند البيت الذي جمتته جميل ما بانا في دنيا فلا قرار هو لغانير الدنيا فلو خارج هو بكل ما من يتبع سوفك في الامكانين حديثكم سبيلت ابراهيم عن العقبات التي تواجهه دعوة الاسلامية في اثيثية ورقاء الضوء على طبيعة هذه العقبات يجعلنا نفهم منه امم نريد مثلا الاسلاميه تعليما منحدرا تعليما ذا فلسفه تهدف الى تصويب اجيال منتجه بالقوه وتتقدم بامانه التي التي تسمع من ذات النقد إلى الأشياء من خلال المجهر الإسلامي أخذ في مثل هذا التعليمي الإسلام الواعي هذه التفاوطة خلافا في يوم الأجهار على على وحدة العالم الإسلامي هذا البيت من غير شد وليه يوحد المسلمين جعل الله من البيت الحرام وقوى والدنيا لا يكون المسلمين إلا جهاز البيت ومن هذا البيت على هذا المسلمين في مسارك الارض والنغارية بعد هذا البيت في واحد كل عامين. يدعون الى حج هذا البيت من كل حج العموطن ليستدعى عليهم فإن اجتمعوا في هذا يمكنهم وجه نجمعنا على مينامن من طريق نادي دبي، من في في نادي الرياض، في في, في, في في نادي في اي الرياض، في نادي الرياض، في نادي الرياض، في نادي الرياض، في في تجمعوا هنا تجارته على الخديجة، يكتبله حمله وجعله من هذا في كل البلاد الإسلامية، يسميه رسول الله، يسميه، يسميه، يسميه، يسميه، يسميه، يسميه، يسميه، يسميه، النبي الذي عن النبي الذي يحبونه، النبي الذي يحبونه، الذي يحبونه، النبي الذي يحبونه، الذي يحبونه، الذي يحبونه، النبي الذي يحبونه، الذي يحبونه، الذي ولكن يقولون من يكون هناك من العظيم هناك من الذي يشيله بالسماء بعد أن عن هائل من عن هناك الشباب الذي الإيمان الذي يملأ هناك من يكون هناك من يكون الطريق من يكون طريق من يكون هناك من هذه هناك من يكون هناك من يكون وننعشها بعد مواتها فعلي فضيلتكم في واجبنا نحن المسلمين تجاه هذا الشباب المسلم واجب الاسره وواجب الهيئه او المؤسسة ما هو واجب الاسره وواجب المؤسسات وواجب الحكومات الاسلاميه كل الهيئه سيحضروا في خلق دين جديد يتم تمسكه بيه يعني جربي حالته وفي هذا القرآن وفي هذا الدين اللي رها أسماءه وأجره به تمسك الصححه ولا رها في الله في الله والله في الله الله دار ولا منشأ ولا حافظة ولا راجعة اللهم يتبارك وتعالى فما أثالثة لم يكن ليفتعد وما لم يكن ليفتعد إذا على يديه وكلهم يقولون وذي كان حالي ليسي وما يكفي الله ولما هو العنوى وما يتبارك وتعالى عن هذا القلق وعلى القلق ينفعه أشترك في الدنيا. هو جاء منكم من الخارج من الاكتلان الاستعماري والدفاعيه ومنه المحاربه ليس في يوم واحد فقط جهود في اصيص بها ولكن جاء من جهود الجبارات التي رايت وجه البلاد ان شاء الله ترى يغادي بالسنون ندم الحديث وقد قرات في تفسيره في هذه الايه التي جعل الله بها بها الحرام بها بها بها يسير بها بها بها بها بها تحتها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها من بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها تجد التمتالي من يحالك بحثيرونه إلا في هذا على أده الملحي الروحي على وهو معقيد من ورجع السبيع رأي في المستقبلات المستقبلات في حج هذا العام من أجل توفير الحاجات الحديث وتعليم لصباحة السموح هو أن اذا ذلك لقد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 Bolo ngol ngolani Nono ngol tokul ngolabu Walal ngolani ngolani Man ngol ngolani ngol tokul ngolabu la tamel no ko no reno no mbi appooter noni gani no yalla no yalla no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 دكوكو تسان لاجالي نهار دكوكو تسان لاجالي نهار دكوكو نيا ري جوهان جوه رلا بونغو غو منو وها رتوال والله راح من دك والله ال يوك يوك اليو نول نول نولتي يوك نور نكهم خالي يا جربو رك منو نولتا يا سبكلو مود رتنيم نولتو Yang kita kata, boleh juga tetapi bukan yang yang itu. Yang yang berusaha मैं कुमार मैं मनु मनु मनु मनु मनु मनु मनु मनु मनु मनु मनु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 وي كداتو هادشي كداتو راه هنيكو نمر دندوك نمر دندوك راه ديرو ta golem benu benu waya ngam do golem dugu len pogaba ko te ko mo ngam benu benu ko nono mo sumu toton haa no al benu mato ya fami ni da koy tarata do holle jenu do holle daba nda yow janna fa tay man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 كنن يوم و نريد ان تحضروا لي نكو منو داو داو داو نو يالا داو داو داو توك نو ياتوك نو ياتوك نو ياتوك نو ياتوك نو ياتوك نو ياتوك تذكرت هذا الدرس اليومي هذا وكان تغير جوده ثم يوم يوم قررته له ورايته قال له يا ربي كم مره ننهضر الله ما يغفر له يا طارق كل كلمه نقول لك قال لك جرب الصبر انت كم يوم طهره طهره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 लोग मचाए जा रहे हैं दुनिया के लिए तुम लोग क्या बात है लोग जाने अलविदा अलविदा कैसे लोग जाओगे अलविदा लोग हजरत के लिए हमलोग बिसल मेजर भाई बिल्कुल नॉर्थ है अरे अजहरत ले ले आपसे मेरे ये नॉर्थ है तो ले ले आपसे हम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 اور کچھ بھی نہ کہو کہ ارواہ یہ کرو ہم رات پہ اور رات یہ کریں گے ستار حجری کر لیں گے یہ کرو ہم گا ستار یہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ تو دیکھتے ہیں ar nang ar nang ar ni ko no no bo haddu te ni ra ni ta ni ko ni ni ni ni ni ni daba ko ko tuwara no no no no मैं जो हर में सब किया रहे मैं कुल में लार فَتَذَكَّرُوا رَحْمَةَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا لا لا غير من غير السلام ديجو غير لا تقار ممنوع دابا وقت دابا دابا هان ديما فين غنخرمو لاكم بلالين غنخنمو كره القران غنخفوا علينا يا ابو حكيم لاك لاك سنبقى حنا في نفس هذا الدرس لاك قال لي دري له خويا مقره حي ندير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 ولا حدنا له فين طاقه والله والله خلاص لا ولا فاضي ولا تيني أنا أنتظرك مني يا هرمان فارسيني كنيه ما داري أنا كتمني يا يا يا لا تقلقوا دقي تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا du ko te dar na no du ko te dar na ko du ko हर मन आता है दुखने जब तक आर्यने Jadi setiap hari. Kunting alam. Lewat semua alam. Jadi semua rizki yang terambil. Lupa hari apa tak tahu. Tiada satu pun yang tahu. Tiap minggu Allah. Tiada yang ada yang berlaku. Tiada yang berlaku. dans le monde c'est le coup vous c'est لا يرن له مد من الله طاج نزل الله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 तू हट जाओ संविल्लतियाँ तू हट जाओ सुनो तू हट जाओ सुनो यार इतना सुन ले क्या मैंने सब ले यार इतना खुला है तेरे में मैं नहीं सकता वो वो वो वो बिल्कुल नहीं सकता वो वो Müminler Allah'ın rahmetini dilerim. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve selamı üzerine olsun. Memleketler, bu kadar taleplerle, ruhları göklerde buluşmakta. Allah'ın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 فَشُكْرًا لَكُمْ وَنُدْعُو لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ لَئِنْ أَرْضَيْنَاكُمْ لَيَزِيدَنَّكُم mene kuɗe ngarnde ko yoo mari numu ñoppa akande salna ha juree ngooɗum neexu min ko kisuu haa min ko ngone ngone ngone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 नॉन नॉन चेंज नहीं होते। चेंज नहीं होता चेंज नहीं होता। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ko ko men men yolo doko ko taalo lattini ko maara तेरे तेरे बेले बुर जाएंगे ये भी मुझे तेरे दो राते बेले तेरे बुर जाएंगे मुझे भी मेरे बेले बेले बेले तेरे बेले बेले मेरे आज के कोई मुझे हम कम कम जब मेरा उसमें कब्जा तो नींद नहीं मिले lokko alquran akko ko yop ko tan tan mo gulu minen nonu la fayal tan min ko nono ko defu ko tan ko fassu minen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 निर्माण करके बनता है मेरा निर्माण बनो बनकर बना लो निर्माण निर्माण निर्माण निर्माण बनकर वादे मेरे वादे मेरे वादे कुछ करो कुछ करो जन्म निर्माण की निर्माण निर्माण निर्माण diyamaraal dugal faaweeynaa buro maayo dugal faaweeynaa jantiyaan hawo kulya jom buuleenno waan go'o nidi yo buro ko ngatenen yo modibere la demu taqa alabenen yo wala taqa ko yimere wala ngi ni haa yo bas mo ko do taqa yertio mo yimere wala yo ko taqni haa ngal ko ngal yo ta ngal ko ngal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 ko ko giron ملي ديبرا هرا بارر ملي ديبرا هرا بارر اللهم صل على سيدنا محمد هرا بارر دبا ديبرا مولا هندو صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد يخصو مولا خلوه هرا بارر هرا بارر دير لنا يخصو يا اللهم ko mo won mo ko doppa tawarna mo tan tan sujayi ayi ko do do won dobe dobel wa ta bok teru nem ko to ni ne da re da re Allahu ta bo ta no ni Allahu ta min Allahu ko ne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 Veneno, por isso, por favor. Bom nego um voto. É seu bom, meu nego. Não serve para. Vou passar para o correio para falar para o. Então vamos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 وقتو غادي يجي يسالو ديالو غادي يواجهو نتا انتو الله ينذركم رؤيت الله كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم بكر कर किसे? वो आने के लिए यहाँ जब तक नहीं तो कहो। वो आने के लिए यहाँ जब तक बताइए मुझे बताओ और सुनाओ कमल। कुछ नहीं तो कहो। लेकिन बताइए ना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 yo xamne doon ko ko ko روپہ یوجہ کروا دے رنکو تو کروا دے بے وفائی دے کرے جان لوک نوں کار دے اک اک تے پھڑ پھڑتے حوالے دے مکا ہے خراب اپ